قل لك ندم عيب الكلام ده خلاص ادم دم لك ندم عيب الكلام ده خلاص ايه ده انا اللي قلته على يوم بعد ما لو جهت خيالات تتصدم مسل يا طيب ولوم في طبعي Gaan mijn hartje weer